انتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من قطره ثم من علاقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم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 نُؤ إِلَى أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَي لَا يَعْلَمَ مَنْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الماء 119. واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 110. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 126. وذلك هو الضلال البعيد 127. يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير 128. إن الله يدخل الذين آمنوا واملوا الصالحات جنات تجري من تحتها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 يُحَلّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد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 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذنف النبي 116. والناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 117. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام نَكُونُ مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ يُقْضُوا تَفَثَهُمْ وَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِن سَكَنٍ لِّيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ واحد فله اسلم وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والصابرين على ما اصابهم والمقيم رزقناهم ينفق وَإبُضَِ جَعلنهَا لَكُ مشَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فيِيهَا خَيد فَذْكُرسَْ اللهَّ ياَا لَهَا صَوَ فَفَإِذاَا وَجَبَد جُلُوبُهَا فَكُُ مِنهَا وَأَطائمُ القَان يو المَاطَبُ 119. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 110. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر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 مرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْخِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبَصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَدَمْهُ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 لا يَدْخِلُنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَنِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ ابْغِيَ عَلَيْهِ لَنَصْرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاصِبًا فَلَا يُنَازِعُ عَن كِتَابِ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 وَم لظَّالِمِينَ مِنْ النَّصيد وَإذاَا تُطناَا لَهم آياتُناَا بَيناتِ تَعرففُ فيِي يُوجُهِ الذيينَ كَفَرُ الْ المُكرُ يكَادُ ن يصْطُونَ بالِالَّذينَ يَتْنونَ وَلَأُنَبِّئَكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ أَنَّ نَارَ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن 124. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 125. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 126. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ هُوَ جِتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَبٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٍ هُوَ سَنَمَا قَوْمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكُم مَّوْعِدًا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّصِمُوا فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم